112. إن أولئك متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين 114. وإذ من آل فرعون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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَ وَفَرَمُ سَطَائِقًا فَلَمَّا أَفاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبِتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ